تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباءهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ان جعلنا في اناقيم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم ضررتهم ام لم تنذرهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم ان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 كذبوهما فعززنا بثالث فقالوا اننا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم ان اليكم لموسلون وما علينا الا البلاء المبين قالوا اننا تطيرنا بكم لئن لم تأتوا لنا رجماكم وَلَا يَمَسُّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قُلْ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونِ الرحمن يريد الرحمان بضر لا توني عني شفعتم شيئا ولا ينقذون اني اذا في ضلال مبين انني امنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما انزل على قومهم من بعده من جند من السماء وما كنا موذ كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون اولم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون ام لَهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلُّ الْمَمَاتِ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمري وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تون الارض ومن انفسهم ومن انفسهم ومما لا يعلمون وايه لهم الليل نسلخ منهم نهارا فيذاهم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناهم لازل حتى عاد كالأرجون القديم والقمر قدرناهم لازل حتى عاد كالأرجون القديم للشمس يا بغي لها كَالْقَمَرِ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِنَّا شاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الا رحمة منا ومتاعا الى حين واذا قيل لهم اتقوا ما بين ايديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تاتيهم من ايات ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين امنوا ان نطعم من لو يشاء الله وطعمه ان نطعم من لو يشاء الله هو طعامه ان انتم الا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ما ينظر الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون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 اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولم مما يدهون سلام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 ورون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصر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 القران نبي لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اولم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكو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 تحضرون فلا يحزنك قولهم اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون اولم يرى الانسان اننا خلقناه من نقطه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه